فلا ينبغي التعريج عليها عند تربية الأطفال فهذا قد لا يناسب سنهم وعقليتهم نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ السائل يقول هل تعلمون دواء لرجل مبتلى بالعشق قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت أعظم دواء لهذا أن يتعلق قلبك بالله الله إن من أحب الله حقا لا يمكن أن يلتفت إلى أحد من خلقه وإن كان لابد من ذلك أحيانا لكن بحسب تعلق القلب بربه فأنا أنصحك أن تصلي ركعتين وأن تقول في دعائك اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحيانا منك اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالاً عليك وحياءاً منك ولو وضعت يدك على صدرك وقلت اللهم اشرح صدري وحصن فرجي لكان في ذلك خير عظيم لو وضعت يمناك على صدرك وقلت اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملأ قلبي محبة لك لكان ذلك في ذلك خيرا لك نسأل الله أن يملأ قلبنا وقلبك حبا له وإجلالا له تبارك وتعالى نعم